111. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَذَا وَرْعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ 112. من يهد الله فهو المهتد 113. ومن يضلل فلن تجد له مُكْشِدَا وَتحذَبُهمم أَقاَابَ وَهُم رقُودَ وَنُقَّبُهم ذةَ الَمين وَذ تَ الشمالِ وَكَللبُمُ بَثِطٌ وَإِطَلَحتَ عَلٍَ لََّتَ مِن مُمْ فِرَ وَلَمُ لِتَّ مِنهُم رحْبَ وَكَذَلِكَ بَعثناَاهُم لتَث أَل بَينَهُم طَالَقَاائِلم مِنْ كَمْلَ بِستُمْ قَاالوا لَ بِسنَا يَوْمًَا أَو بَعْضَ يَو